بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْطَرْبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُجْرِمُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُفَدَتٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهية قلوبهم وأثر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم بل قالوا أبراس أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا, فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية اهلكناها فهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقنا لهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين قد أن زَلنا إليكم كتاببا فيِي ذككُم أَفَلا تعْتلُ